عن ما بعد الموت نسرد في ذلك حديثا رواه البراء بن عافر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان ذلك ولكن عليك أن تعلم أولا اخي في الله ان الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان فمن لم يؤمن بالله واليوم الاخر فمن لم يؤمن باليوم الاخر فليس مؤمنا وانه يدخل تحت الايمان باليوم الاخر ان تؤمن بكل ما جاء بعد الموت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يحصل من خروج الروح وما يلاقيه العبد في القبر من عذاب أو نعيم قال البراء بن عازل رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يجهز القبر بعد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير يصفوه شدة انصاتهم وخشوعهم في ذلك الموقف كأن رجلا يقف طير على رأته لا يريده أن يطير فتجد أنه لا يتحرك ولا يتكلم من أجل ذلك وكأن على رؤوسنا الطير وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونظر إلى الأرض ثم جعل يرفع رأسه إلى السماء ويخفضه يرفعه ويخفضه يرفعه ويخفضه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر ثم قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفل من أكثان الجنة وحنوط من حنوط الجنة يعني طيب مما يوضع على بدن الميت ولكن ذلك الطيب كان من الجنة حتى يجلس منه مد البصر ينتظرون خروج روحه فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم يقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يعني لما تسمع تلك البشرة تخرج الروح من البدن منطاعة قائعة منقادا بكل يسر ولطف. وذلك بعد الذي يعانيه المؤمن من سكرات الموت. فيكون خروج روحه سهلا لطيفا ميسورا فاذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض وصلى عليه كل ملك في السماء وتفتح له ابواب السماء وليس من اهل باب من اهل السماء إلا وهم يدعون الله أن تعرج تلك الروح من قبلهم يعني من جهتهم فيأخذ ملك الموت تلك الروح فلا يدعونها بين يديه طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط وفي ذلك يقول الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون فتخرج الروح من ذلك الكفن كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض ثم يصعد بها الملائكة إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقال لهم إنه فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يعني يطلبون فتح السماء فيفتح له فيشيعه من أهل كل سماء مقربوها يعني يسيرون في موكب من هم أفضل أهل تلك السماء يشيعونه حتى يصلوا به إلى السماء التي تليها وكذلك يفعل به في السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون يعني الديوان الذي يكتب فيه أسماء المتقين ثم يقال أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعود الروح إلى الجسد. حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه شين يولون عنه مدبرين عندما يدفنه الناس ويتركونه وحيدا مستوحشا لا أنيف معه يسمع خفق نعالهم وهم يولون عنه مدبرين يتركونه وحده فيأتيه وهو على تلك الحال من الوحشة يأتيه ملكان شديدان الانتهار يعني يتكلمان معه بغلظه وشدة فينتهرانه ويقولان له من ربك فيقول المؤمن ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك يعني من أين علمت ذلك قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ثم ينتهرانه فيقولان من ربك ما دينك من نبيك وتلك آخر فتنة تعرض للمؤمن وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة سيأتيه من روحها وطيبها يأتيه من نسيم الجنه ومن ريحها الطيب ويفتح له في قبره مد بصره ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له ابشر بالذي يصرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له العبد المؤمن من أنت فبشرك الله بالخير فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول له أنا عملك الصالح وتأمل معي الآن فإنما سأذكره الآن عندي أهم شيء في الحديث يقول له أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار فيشار له إلى منزل في النار فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله ابدلك الله به هذا يعني الذي في الجنة حتى يزداد نعيما وسرورا وفرحا وحبورا فيقول رب عجل قيام الساعة ربي عجل قيام الساعة كيما ارجع الى اهلي ومالي يرى اهله الحور العين الذين في الجنه في الجنه ويرى قصوره وما اعد الله له فيتمنى ان يعجل الله له قيام الساعه فيقال له اسكن اقول قولي هذا واستشروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم بسم العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ثم يقول عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر وفي روايه الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح يعني الثياب الخشنه معهم المسوح من النار ينتظرون خروج روح العبد الكافر فيجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب فتتفرق تلك الروح في جسده من شدة خوفها وفرقها تتفرق في زوايا الجسد حتى لا تخرج إلى سخط الله وغضبه قال فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول يعني كما ينتزع الشوك الذي له شعب كثيرة متفرعة وقد تحوم حوله وتلبد عليه صوف مبلول فينزعه ملك فينزع الروح ملك الموت انتزاعا فتتقطع عروقه واعصابه فإذا خرجت روحه لعنه كل ملك بين السماء والارض ولعنته ملائكه السماء وتسددونه ابواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعوج تلك الروح من قبلهم فإذا أخذ الروح ملك الموت لم يجعلوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فتخرج منها كأن تنريش جيفة وجدت على وجه الأرض ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون السماء الدنيا فلا تفتح لهم ويسد دونه باب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمل في فم الخياط كذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم يقال يقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلة فتطرح روحه من السماء طرحا تلقى إلقاءا شديدا من السماء حتى تسقط في جسده وإنه ليسمع حين ذلك قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيستوحش ويخاف فيأتيه وهو على تلك الحال ملكان شديدا لانتهار فينتهرانه فيق فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري متحيرا مبلسا يائسا يقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لسمه فيقولان له محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك اعلم أخي في الله أن الذي يتكلم في ذلك الموطن إنما هو إيمان العبد فإن أي أحد حتى لو كان من الرصاة المسرفين في الدنيا لو سالته عن هذه الاسئله فإن اجابته عليها تكون سهلة ميسورة ولكن في القبر يختلف الحال فلا يكون الإجابة على حسب المعرفة وإنما على حسب الإيمان فيقول ذلك الرجل لا أدري فيقولان لا دريت ولا تليت ثم يجيئه قبل ذلك ينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا عليه بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريش فيقول له أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فبشرك الله بالشر فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا ثم يفتح له باب إلى النار ويفرش له من النار فيقول رب لا تقم الساعة اللهم توفنا وانت راض عننا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين الموقنين ولا تجعلنا من الفاسقين ولا العاصين ولا الكافرين اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما يصير إليه الاموات اللهم آمنا في قبورنا وامنا من فتنة القبر يا رب العالمين اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه